وَإِلَّا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ إِذَا تُتَلَعَ لَهِ آيَةٌ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِيدِ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون